ان الساعة لاتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستك يبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتثكن فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل. نال الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فان لا تكفون كذلك ي فَقُلْ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ الَّلَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارَهُ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَرَزْقَكُم مِنَ الطَّيْرِينَ قِيَامَات ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ بِالْعَدِيمِ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبّ وَآمَنْتُ أَنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ